بماتي على موقع دي جي كيم طيبت يا ودعي أنا لسه ممتش أنا حي يرزق وما موت أنا اللي مكفيه الأحساس أقدروكو خلني ما بحيثي ما موج قلبي عشان غالب هو حب ناسيا ما بلعب هو غدي من الحب ما خدش غير البوكة والمارد يا سويا الحمراركو جيد يا عمينا ما دينك الفارس ترس ملهوش منافس كلها تشهد فارسان قعد وكسرني مزعلني هي فك ديتك يا اسلام حافظ اسلام حافظ غياب وقت لي خمسه وجع بجفازه وهلف جوه من سم خمسه طيبه يا مرحب ببحر الدم ما انا عشت بنكونتي انا صاحي فايق مش غام انا مخي جنزر بام هاترقدوا لي هاتخططوا لي مش صعب تجرى حساب فايقعدتوا عبره وموعز جيتوا معلومهند مع ومعجزه الخبطه عندي دي راحت راس الخبط يا زمن يا الله يعوض عليك يا زمن خليت جراوه سنين كل اللي اشترى موت وعايش دور ما مكفايه بقى تمثيل حلو Man ابوك يا Kya made ya? Man on Abu Kya see? El Farfeghto as a chain, while the governments don't care. And when the king don't see him, he pulls on his chain. The games are not fair, تقيت طيبة ماتت رسمي والمخ مش موجود مات الجدع الطيب تولد الجبرات حسابت و ما لو حتى منكو هموت انا ازي بقى القاسي سفح رعب الاسور هما بهبشي لو اقسمي قطر هلموتا في القطرة بصدرة والصدرة سيرة يسي ومسيرة تتحت اتحاك الفترة فالقصر العيون فردوا ماللي الاحترام يابا مش عاد واللي مش عاد ويخبط دماغه في الحدة يابا ولا غالي وحلمت بك يا قلبي وسحت وما لقيت كيش وحشني يا روحي من غيره ازاي اعيش ازاي كده سبيني ازاي محبتيش سنتي ولكنك خنتي وبعت وما سنتي مش منها يكون فداي انا مش حبيبك يا عناي كنت بتتسلش تدونا وانا برضو واخدك تسنيه رجعت تقولي لي نرجع تاني فاكراني بعدك انا بعار ده انا بعد منك عملت بورتي وعزمت شران وتهاني حلوه فيها سكاح على اي جاح يتجح في الزاويه الحمراء مشرفنا الكينج يا باشا بكي كلاب شات طلع اخويا وافتح بابك اسلام حافظ بكره تكلا كلنا زعلنا لغيابك يا خسيره يا بوسو سريعه على موك حديد مش سامعكم نجرب ولا يا باش حلوه هو البرنسو سماقو معاه